الله أكبرنا ما نسينا وعلمنا ما جهدنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير وجعل عمالنا خالصة لوجه الكريم وصلي على محمد وآله قال لك الله تعالى وكل منهما أي من الحقيقة والمجاز جغوي وشرعي وعرفي خاص يتعين ناقله كالنحوي والصرفي وغير ذلك العرف الخاص او عرف عام لا يتعين ناقله وهذه النسبة في الحقيقة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوية وإن كان الشارع فشرعية وعلى هذا القياس الواضع الخاصة على حسب منها عامة عامة والوضع هو على حسب الخاف منها الواضع ها؟ الله والله <تصفيق> بشر والله <تصفيق> وعلى هذا وفي المجاز باعتبار الاسلاح الذي وقع الاستعمال وفي غير ما له في غير ما وضع له استخدم الشارع كلمه في غير ما وضع له عنف ومجاز كذلك اللغوي بالنسبه لنا فما احنا لا عقليين ولا شرعيين ولا احنا بسبر اي لنا عرف لا ما احنا شي يعني بالنسبة ما قد تسبروا ما بلا نحاكم ننظر عرف عرف هلا بسبر احنا بسبر اي عام احنا عدي لجي نقل عام لا لا اصلا احنا فيست بلا هذا ما, ما بلا نحاكم نبسر مين بدي تحدثوا <تصفيق> معنا عرف قص باسبر لا يسبر عرف خاص عرف عام ايه عمي لا يجتمعون الناس ايه هم معهم عليه اذا سولوا مصطلحة ترسلوا مصطلحة در حينها جديدة بان در حينها مصطلحة صارة, صارة. صارة. صارة. خاص وكذلك عرف عام اذا مثلا كما طرأت كلمة مجاز لما صارت صارت حقيقة بسبب العرف عام داولوها داولوها لما قدير بحقيقة معبت فايلة قريبا لا أعرف عموها مما اللغوي محمد شادر الله اللغوي الله جديد وضع الشرعي لم لا أصلا قال استعمال في غير موضعت له في ذلك الاستلاح فإن كان هو الاستلاح فإن كان هو استلاح اللغتي فالمجياز اللغوي وإن كان استلاح الشرع فشرعي لا هو هي اللغه ما بلا شيء قالها اصلاح اذا هم دي استخدمه في غير ما وضعه لا ما هو بده موضع لكلمه <تصفيق> آه. يا اهل اللغه الواضحه بتوضع فاذا استخدام هذه في غير ما وضعت لها الاصطلاح ده مستخدمه اصطلاحا ما هو وضع جديد يعني اصطلاحوا على يستخدموها بغرض غير سد يعني عام او خاص هاك حسب للسبع للسبع الشجاع اين حقيقه اللغويه في السبع مجاز اللغوي في الشجاع اذا صاحب اللغه وصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء فإنها حقيقة شرعية في العبادة مجاز شرعي في الدعاء وفعل للغض المخصوص أعني ما دل على معنى في نفسه المقترن بأحد الأزميات الثلاثة والحدث فإنه حقيقة عرفية خاصة أي نحوية في اللغض مجاز نحوي في الحدث مجاز نحوي في الحدث وش يقولها على بعض الذين قالوا صلاته الدعاء يجيب لحظه فعل لله في الحد يجيب يجيب لحظه عند النس الوضعي يعني عند صاحب الاصطلاح ولا عند اللغه ولا ما في ذاك المعنى لحظه حقيقه استخدمها مياس صاحب اللغه صاحب اللغه معها الأسد. استخدمها وضع حاله للسبعه المفترس واستخدمها في الرجول اش مجاز كذلك العبادة صاحب الشرع استخدمها للعباده هالمخصصه هذا حقيقه وللدعاء يا هو مجاز كذلك الاصطلاح الخاص ومهل النحو قالوا فعل للفعل. للفعل. حقيقة عندنا. لا. لا فعل لين لفظ لين لفظ لا اللفظ فعل الحدث مجاز ايش جملة لا هذا الشيء اللي عندك يعني قلنا اللفظ نفسه لا لا لا لا لا في طراء لا لفظه ونسى ما بيقول في نفسه انه قال هو نفسه الفعل هو يهدي هذه ضربات دال عليه ما في نفسه في قالوا استخدامه للحدث كل مجاز عنده لا أهم الله دون الله دون الله دون الله دون الله دون الله دون الله كله اللفظ لفظة الله هو الدال على معنى في نفسه المقترم بأحد الأزمن هو لا هذا الفعل أيو فإذا قلنا مثلاً الحين أطلقنا على الحدث فحده إذا قال هو لي مجاز مجاز حقيقة خلال الله والحدثي حقيقة الحمدين الخاص أه او قال لا ولاذا الله الفعل نفسه ما دل على كذا وكذا وكذا, وكذا ما بيقولوا ان هي واحد منهم والله ها ها ها ودابه هذه الاربع هذا بالنسبه لله الحقيقيه العرفيه العام فإن هو فإنها حقيقة عرفية عام في الأول مجاز عرفي عام في الثاني والمجاز مرسل إن كانت العلاقة المصححة غير مشابهة سيدنا أكتابة ما, ما هي شرعية, شرعية للمسان وما من دابة للأرواب وما بأس عندك العرفيه يا ذات الاربع العرضيه هي ما شاء الله هي وضعيه اول شيء به وضع ولا ما هو استخدم هذا الشارع على حسب الوضع ما غالب لا ما له على الارض واش شمال شيء شرقي هذه انا شرعي استخدمها على حسب الوضع الشارع ما استخدمها كل ما يجب على حسب الوضع على حسب على حسب الوضع داخل داخل قال لهم من عندها عشان قالوا ما في الأرض وعلى حسب الوضع على الأرض <تصفيق> ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقنا ويعلم المستقر <تصفيق> فأنها حقيقة العرفية العامة في الأول هذا رجع صلاة هذا الحين نقبل حقيقة عرفية فيها بعد الوضع كانها كل مادة وارجع استخدمها أهل العرفة العامة لإليه <تصفيق> لذات الأرض إذن لذا خرجت بسبب الاستخدامنا فاخذت نقول العدوات الاربعه عندها حقيقه الحقيقه عرفيه عندهم لا لا يعني شيء لكل ماده قلنا حقيقه الكل على حسبه كل شيء حقيقه لكل ماده حقيقه لغويه لكل ماده لغويه آه. وشارع استخدمها على اللغه على حسب اللغه مبلغ العرضيه اذا خصصها حقيقه ايوه العام هو. ما هو ما هو ما هو ما اصطلح مبلغ بتجي, بتجي كلمة. ودقى بيكثر استعمالها استعمال استعمال لا ما تفقه على الناس جميعا قاوة دي حقيقة او رفيه عام حين ما بشيهناك معي لا بقل لا بقل لا مهم يتفقون اناس وقاووا بعد استخدامتها لا بعض الاحان قولك يول كلمة مجاز يول كلمة مجاز ودقى او يطلع عليها العربة عام قاوة دي حقيقة ها او ما يعرفه مسلحه يعني استخدمه ذا بعده ما هو زابط قصدي ما اختراع ولا ما يعرفه يقولوا ما دروه اي ما عام يعلم يعلم ناقله يقولوا كذا الاختراع هذا ما يعلم ناقله ما يقولوا ما هو زابط واحد اخترعه قبل ما عليه ما يسمى الأصطراح؟ ما زبر الأصطراح؟ الأصطراح هو أنه يتفقوا على شيء وذا ما هو اتفاق حقيقي okay. <تصفيق> لا قدوا هاش اتفاق ايه يعني كل نجا استعمال اه. يا ربا أقالوا المجاز المرسلون إن كانت العلاقة المصححة غير المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي إذا العلاقة غير المشابهة فوضي بيسموه المجاز المرسل <تصفيق> وإلا في استعارة. فعلى هذا الاستعارة آه. وش, وش, وش فعل هذا وش تلبنا علا على, على الحد؟ وش. وش بني وش بني وش بني وش بني وان كانت ده. العلاقة غير ليش المشابهة المشابهة بيها الاستعارة كانت قال اذا كان غير المشابه فهو مجاز المصلح <سؤال> مع ان الاستعاره هي المشابهه ولا يكون فعلها ولا في, في, في الاستعاره هي المشابهه بردك <سؤال> <قالها فعلها> هذا يا قد حقيقه هاي هي <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> المشابهه <سؤال> <تفرق> <سؤال> <مكشوال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <إن> المجاز غير <سؤال> <سؤال> <هان> إن كانت العلاقة غير المشابهة اسمها المجاز البورثة ال... من... <تصفيق> إن, إن كانت العلاقة المشابهة أقل إليها المشابهة والاستعادة نريد المجاز اللفضة على قصة تفح يستهدف هذا كيف؟ يستهدف من أصد الإنسان يسميها مجاز يسميها بعض المجاز حين أنني على هذا الاستعادة هي اللفضة نعم لأنك تخري بلح كانت العلاقة غيرها مشابهه المشابهه فهولاي فهول مجاز اما مجاز ان مهما جاز وان كانت العلاقه غير فهي ايش الاستعاره اللي يعني بدك يجعلها قسمه المجاز يعني ما بنجعلها ببعض الناس يجعلها مجاز كله بيقولها مجاز بيقولها مجاز بالكنايه مجاز. مجاز. مجاز لا ماغاز لا ماغاز ماغاز ماغاز لا استعال ها هي لا تقول نستعال على كل ماغاز نستعال ما ادري المغازي وقال يقولوا المغازي مرسال ويقولوا المغازي بالفر كانه هم بيجي على قسم المغازي اشتينا اشتينا مشابه ما ني اشتينا ذا قسم مستقل المغازي لا ما اشتينا والله قال وين كان سكداف والمغازي كان هو هو وين قال السعاره ما قال المغازي بالاستعاره هو ايش قيده بالمغازي المرسل لأشي انهم ما عبيت حاكم انك بيجعلوه كسيم وبس. والمجاز مرزل. والمجاز قال مرزل. ان كان العلاقة غير المشابهة الا بس تعاره. المجاز استعاره. قلنا انهم على حسب القسمة قبي اطلقوا قالوا مجاز. قبي يتبادر الى المجاز المرزل. او عندنا. عند البيانين لان بيجعلوه كذا يعني قالوا المجاز مرسلين قاعدين ما هو واقع انه مجاز ما في مجاز كله هذا يتجوز هالامره المهم بيقسم قال هذا على هذا يقول ان الـ الـ الاستعاره شرح هي علاقه المشابهه هي اللفظ المستعمل فيما شبها بمعناه الاصلي لعلاقه المشابهه كاسد في قولنا رايت اسدا يرب التانيه <تصفيق> هي <تصفيق> اسم <يلا> على <تصفيق> المستعار الله ومستعمل في غيره انا لفظ المعنى المجازي كيف مش لفظ المعنى المجازي ايش في قول انا اسد ماي انا اسد انا رجل شجاع قول انا اسد قول انا اسعد انا اسعد انا اسعد انا اسعد الاسعاره الاسعاره الاسعاره لفظ المعنى للسعد اي قال الاستعاره قال يا حقيقه هاي الاقل مستعمل في شب بها بمعناه الاصلي ومعناه الاصلي شبهنا مثلا عليه الرجل آه... اللي حدثنا في دولنا رايت اش اسدا يرمي شبهت اش معناه بمعنى لا الاسد ان يمت تصرف بعدين الصوره هذا الشجاع اي معنى. معنى الكلمه كان ما هو اللغ التشبيه بالمعنى دمات. يا سيدنا أتمنى أن تستعمل فكرة استعمال الفجازي أذن يأذب عن استعمال الفجازي وأنه يطلق على طريق الشقة بالمعنى الفجازي شوف بها بالمعنى الأصلي يعني بالمعنى الأصلي وهو الحيوان المستري إن هو في نفسه نفس اللظة نفسه ما قد أقول لها الأشتين معنى معنى شيئا شبهنا ديه ولذا قال ما الافضل مستعمل فيما شبه شبه بهذا المعنى شبه شبه لا ضر ما لا ضروري مشبه مشبه ما ساب جميع هذه ويبغي ما او تطلق الاستعاره على فعل المتكلم اني على استعمال اسم المشبه به للمشبه فعلى هذا تكون بمعنى المصدر ان هو التشبيه اي المصدر احدا لا ما والله لا تلطم لا وخلاف الواقع أن المجالس هو ما هو قال يطلق عليه تطلق على, على الله وخم المجالس هو الحديث ولا لا ما هو اطلقت عليه لا يطلق على الحدث الحد. الحد. لا مستر الحدثي قال له استعاره نسو هاي غاربين عنه احنا فيه, فيه ها مجازة الغلينة ها الآن نضيع قد تطلق التسمية على لي على المصدر الحدث <تصفيق> قال فعلى هذا تكون بمعنى المصدر ويصح منه اشتقاك إذا هو <تصفيق> معنى المصدر لا. ما يقعد على الله فهما المشبه والمشبه به مستعار منه ومستعار له قال فهما المشبه والمشبه به مستعار منه ومستعار له من حيث ما هو مجبأ لفسه الدواء دي اسمها اذا كده سمينا اذا جعلناها للحدث اه جعلناها للحدث اذا نقصد بها ذاك بسميه مستعار مستعار له ومستعار من اه اه واستعارها للحدث واللفظ وشبه؟ واللفظ اي لفظ المشبه به مستعار اشتدي من حيث ما هو شبه المعندية يا يا انا مستعار من الحدث بس عايز اقول لك مع سبب بص. استعار ايه هو بس لا مستعار لا تقال مستعار من ولا مستعار كيف؟ إما بيصبر أشتقات من الأسر كيف؟ بدل ما بيصبابه كنت نازل نتها ربنا عمنا ديانة ومدينة لا هي غير ما الله في رفضتك اللغبة نس نحن ذرحن في نص التسمين إذا سمينا بها نص اللغ ما صبر الأشتقات بس أنا غير نظر إلى معنى الاستعارة قالوا اللفق قال له مستعارة لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره بدون هو. والمرسل وهو ما كانت العلاقة غير مشابهة كاليد للموضوع الموضوعه للجارحه المقصوصه اذا استعملت في, في النعمه بكونها بمنزله العله الفاعليه للنعمه لان النعمه نفسها تكون عامل انا طيب. لا لا من, من جعل اليد الحقيقيهها راح هنا على الاصول يعني يعني على المجازون لا يستعملون اشتراها هدايا موسى هه هه تشبه هه هه تنشابه لا مشابهه لا على هذا مشابهه تعالوا استعاره والله لا ما اشتغل ابعد ما جعلو عباة مانع. عباة مانع. ما جعلوها مثل ذول يعني قالوا العراق على المشابهه فاذا جعلوا الاستعاره قسيم ومذقس هذاك ما بيجعلوها نص بس يتعاد الاستعاره مشابهة. مشابهة حتى مشابهة حتى حتى هنقول ان شاء الله حتى حتى نقول الاستعارة هي هي داخل فيها نقول يعني هو اخذ المجاز اخذ هي الكلمه ديه في معنى غير مثل مثل المستعار والمستعار استعاره فإذاً محتاجوا محتاجو إذاً يعملت فيه؟ صحيح أقول لها ما أشت أن العلاقة في ذي <تصفيق> انا والمشابهة؟ أنا أقول لها كلها فيها مشابهة أقول لها مشابهة أقول لها ضروري مع العلاقة، أقول لها علاقة لأن العلاقة ما هي شرط أن تكون مشابهة <تصفيق> لا، نشابهة لها مشابهة لكي نحن نسمو العلاق... استعاره كلها الميزه على الاصطلاح دوليه هذه على هي على <تصفيق> <جابع تصفيق> <جابع> <تصفيق> <مشن> <مشن> قال قال ان النعمه منها تسر وتصل الى المقصود بها من اليد نعم وكل في القدره لان اكثر ما يظهر سلطان القدره يكون في اليد وبها تكون الافعال الداله على القدره من البطش والضرب والقطع والاخذ وغير ذلك سلطان مقا. الإنسان عادش في بيل لك السلطان عدا عظم والراوية التي هي في الأصل اسم للبعيد الذي يحمل المزادة إذا استعملت في المزادة بين بينها وبين الكمل ذلك علان على جهات على سلطان ال السلطان القوه هالقوه ال... هذه مالكه كل الامور ما بلا قوه فيها في شيء معين <تصفيق> لا هي اسم للقمال الذي ينزع وحليه ماذا لا يجعل الجمال الذي ينزع أصله والأصل له والقعسة موبها المزادة هذه يحملوا فيها لدواج ماذا غير ما هي الا مجاز يستخدموها السبب ان القمال يجعل المزادة ماذا مجاز؟ المجاش هو ما المجاش هو هنا ما له الحمل اه بل... إنه قال اسم للبعيد هو اسم للبعيد اسم للبعيد اسم وكانها رجع استعملوها في فل... وش في فل... المزاده فل... في المزاده يعني فل... بيحمل الاجوال يعني بيحمل اللي بيحملوا قه فيها صح اه, آه. آه. آه. أي شيء لا أي شيء انا ما راح لا فيجي لا أي شيء ما قال لا قال بمعنى ليش ربها آه آه ما معناه هي, هي اسم للجمال هي اسم للجمال حقيقه ورجع استخدموا هذا المزاده هذه بيحملوه فوق الخرط الان الحاجه ندق على قال مزاده هي اللي ابي ابو فهيم قال بابا الولاده غير المزاده, المزادة غير المزاده غير مزاده غير مزاده بها سواء ايوه هالمزاد كذا مزود. مزود فيها مزود م. يسموها مزود على هي عام اهل كل ما ايش تزود الانسان فيها سوى والله بعديها بلا ما هي هذا هذا مزود مزود انا ما قال انا قال المزاده في المزاده لا بل غagal فالسراب المزود الذي جعل به الزاد يعني ما معناها شيء واحد, واحد. اسم دل بيشده لا بل الجمل الذي يشد فوقه له ما لا شيء ما فوقه اسمه راوي قد اسمه لا اله الا الله ما هو لا قد اسمه راوي ها سموه بالمزاد ايوه في ضرب مالا مالا. ما جاء يفسرها بالماء ها الماء ماذا عندها في جو خلاص ما سموه اللق الحين بيحمل الماء قال رجعن سميه يا اخي الماء هذا لا غير ما ما تسميه كذا بمعنى الجمل السهراوي ها ومعنى مزادها الخرج اللي بيحمل فوقه سموها هي نفسها ايش راوي معناها مزادها بيقع فيه الزاد يا فريق <تصفيق> <تصفيق> قال فالمزاد ايل في الزاد الذي قالوا فيه الزاد الزاد اي الطعام المتخذ للسفر والعلاج تكون البعيد حاملا لها وبمنزله العله الماديه يعني كونها ايوه كونك بمنزله العله الماديه ايش يعني عله ماديه بين ال ها أيوة. هذا الشيء انا قرب على البعيد بمنزله العله الماتيه اهل المزاد لانه لا وجود لها بوصف كونها مزاده في العاده الا بحمل البعيد لها فصابه توقفها بهذا الوصف على البعيد كتوقف الصوره على المات في الا وجود لاحدهما الا مع صاحبه ناهي إذاهي ما يطلق عليها مزادة إلا فوق الجمل وينها تطلق عليها على غيره؟ مازد خيب ما هو سافع أيوه ولا فوق الإنسان ولا لا, لا, لا مزادة إذا ما يطلق عليها مزادة إلا إذا بيحملها الجمل بيوه جواب اسبر لا أنا أنا أنا ما قد تصورها الله مع الجمل جوادي اطلق عليها راوية نايدا آآ آآ ايوه لا مزادة نسي لذلك دي عال كده ورجع سميناه راوي. سميناها راوية كده <قصف> سميناها راوية اه نشتي هيلة كده يسحب تسمية ما غضل قمع اما اذا هو بيبال يسمى لكل مزادة راوية ما بشي أه. ما بها العلة تياك هذي هيلة بينها على دحي والقمع الخصص <سؤال> ولما أشار بالمثالي إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في التصريح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات فقال ومنها إذن المرسل تسمية الشيء باسم جزئه في هذه العبارة نوع من التسامل والمعنى أن في هذه التسمية مجازا مرسلة وهو اللفظ الموضوع لجزء الشيء عند إطلاقه على نسي ذلك الشيء ومن هو تسميه الشيب مجاز بسني جزء في جزء. جزء قال انها يعني عليها... وش التسامح لنا يعني انها مجاز مجاز والله فوق المجاز, المجاز. قال هو, المجاز هو, هو قال من المجاز حتى ومن هو تسميه الشيب اسم جده ودحين قال لي هذا سامح مجاز مفرط والله العباد هذا قال والله بالموضوع لجزء الشيء لأن ظاهرها أن المجازي نفس تسمية الشيء بس المجزء ترجمة من بيضار نجاح ناشية اللغة مبسيرت فعندك عفر عفر. إذا, قلنا إذا قلنا استخدمنا ذي لجل كونه جزء لذي ها ما نسى التسمية والمجاز المرسل يعني جعلت كذي والله والله ما هو والله قلنا ما بديك ما, ما بشي ما هلا كون ديه جزء ما إلا على آآ كاستكال الحجس كون ديه جزء قلنا تقال أن يترك على الحجس آآ استعارك على عقم ما ديه ما ديه آآ الله ليش ما ديه فأي هو الله الشيء باسم جزءه ما هو ليه نفس التسمية دس دس نفس الفعل نفس الفعل بل أخذيك الاستخدام آآ هو اللف آآ الموضوع لجزء الشي عند إطلاقه على نص ذلك الشي هذا هو المجاز الموسى قال عين وهي الجارحة المخصوصة بالربيئة قال هو اللفظ قال تسمية السلام قال ومين هو تسمية الشيء بزر قال من المجاز تسمية الشيء بسن غيره ما هو المجاز استخدام ذي اللفظ قال هو اللفظ الموضوع الكذا ودي هو مجاز موسى اسميا ما, ما هي ما هي مجاز نفس علاقتك يا ويلي ما ما هذا هذا هو ها قالك العين ماهي الجارحه المقصوصه في الربيعه وهي الشخص الرقيق العين هي أصلها الموضوعات القارحة. نسمي بها الرفيئة الجاسوس. قال والعين جزء منه. ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل. مما كلهم بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. لا تقول ما كلام هي تسميه برجل ولا كذا امر عادي ما بها اي اختصاص بعد مثل هذا يابى اختصاص يقولون طونه جاسوس استخدامها لهالاي للعالم ما انا نسيده الاختصاص لا هو بدون تكون علاجه او بدون تكون لا لا ما هذا يظهر بها مزيه ولا باسبب باسبب لكم الا باسبب لكم بحتاج محط داري السبب سمين اني اشتنا باي جز ها؟ اي جز لا يقول ما قاوبة فاي ده بس من تاري حين تقولوا بلاد ريكل انا سواجي واهز عم ريكل من من فاهم عليك ها؟ بيزبب وقابا يتحمل مجاز انا برما من يوم ما جاز قال على قال قال قال اختصاص بالمعنى مثلا اللاق يوز اطلاق اليد او الاصبع على الربيع انا ما فهم منها شيء تريناريز واكسو أيوة منه عكس المذكور يعني تسمية الشيء باسم كله كالأصابع المستعملة في الأنامل التي هي أجزاء من الأصابع في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم نحن نقول أصبع التين. دا كان بنقوله هيها بنحب النع مجاز بنقول خلص بعاد ما فاطمه قالت بس لكن ها قلت له واحد ابنها اويره يقول لنا او والله ده خلص عماله كلها <تصفيق> آه تدري ان بقى كل لا قول عنده كل كل لو هي اصبعنا ثمان فدان كل خاصة أنا علي دخل على عندي عطيه خاص يعني عام انا تبين قلنا لك بالدايه كان كنت اشتغل في الديه دخلت على العميان سبحان وتسميته ايوه من تسميه الشيب بسم سببه نحر عين الغيث اي النبه عين الغيث الذي سببه الغيث او تسميه الشيء باسم مسببه نحو انضرت السماء ونبات لا ثلاثه ناسي نعمل المطر غيثا لكون النبات مسببا عنه صح في الايضاح انهم بيان مشدد المسبب والمسبب صارت عندما السماء نشوف اي <تصفيق> نشوف بقرة جاء البقرة والبقرة اوه نحن شوها اه شك الله قد بنا المسبب اه ما مشارطه ايكهم باشر باشر السبب انا دعنا انت مشكو حقيقة مشكو حقيقة مشكو مجا اوه اشتنجا واحد غدا جيب غلط بعضها اساسا ايش هي نظرانه درجه صلاحيه يعني قال ما قالها اه اه استنى اه استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى على كثير من خضره اشتي في امره التسميه السبب باسم المسبب دوله ولا اقل الدم أي المسبب عن الدب وهو سهو فل هو من تسليمات المسبب باسم السبب ولا سهو ولا استقام <تصفيق> بل... لها <تصفيق> <تصفيق> هذه بداي بدايات امبارح السيد سلمت يا ربنا يسرب دنه بوو شو هو المسبب فعلا عن الدم صدق لا بدي عن الدم ايوه هو الدم والسبب السبب هو الدم الدم قديه سبتت قال عن دم نفسه والدم سبب لها اكل بيقولوا فلان اكل الدم, الدم فجاو معناها قديه هي مسببه لهي سبت اه مسببه لهي الدم اخذتها ما قصدك هسه هو السبب ما كنا هو سبب وشو هو سبب ما هذا الشيء العكس لا اشتدي عن رد وكذلك لكن اشتدي عن ايه ضاح كل عالم اكل الدنيا الدم ايه عن الدم زلو اشباع الفرخاشية هو باسم السبب على الذي هو الدم فالديئة مسببة هو الدم والدم مسبب الله مسبب الله وقد السبب الذي هو الدم على مسببه وهو الديئة فصار المراد من الدم في قولهم هلان أكل الدم أي أكل مسببه وهو الديه إذن أكل المسبب ما أكل السبب آه. آه. آه. قالوا مما يؤيد سهر المصنف في الإضاحة سيره بقولها أن الديه المسببة الديه المسببة عن الدم فإنه قد بيّن أن الديه المطلق عليها الدم مسببه تمام هو في دم على حسب على ما انه ايش غلط حتى انه اطلق عليها هو انها مسببه هو أي أبرك ايضا هو جابها مثل العكس اضربنا نضربها كذا على الوجه ديه الشيء ان تيه سببها مجد ليه ما هذه على لانه كيف قال هذه تيه هي لا الديها ايوه هذا المفروض لكن هو بهم دالها علي, على السبب لا حين قال المسببها غلط في الشرح مع انه جابها اندالها العكس فيه. هو قال بها من تسمية المسبب ايه لأن الدم آه. الدم هو هايش تي انها اديها السبب ايوه والدم مسبب على قوله هذا غلط بصير هكذا هذا غلط وفي الشرح جعل الدماش م... مسبب في الشرح حقا. فإذا دليل انها ملط. كلانا. سألها كيف كان. كلانا اكل الدم. اي الدياه المسببة حدثه ما هو سوء. هو هو قول السلاء. الدياه. الاضاع. اكل الدم. قاف يا الشرح دي. اي الدياه ها هو كله. جابها العكس. المثال. قال ان قال اوه سامر قال بسال زي كيف في الايضاح في امتدت تس... تسميه له انا باقي الحين اورده في تسميه تسميه السبب, السبب. ايوه الايضاحيه السبب المسببه اوردهانيه بيتا ايوه, أورده أو أيوه. أي. قلنا <تصفيق> <على. على المتاع. تصفيق> الفرا ما دارت اذا كلا يطلعها بين هاي امدله المسبه السبب باسم المسبب لان لا العكس لا سبب باسم السبب ايه وين ما ايه هو السبب ولل يسبب له ما غلط ما قلنا لازم يتسبب باسم السبب لا العكس الا محاسب ما حو قد عن الدر الدم ها ما سمينا اكل الدم ايوه اسمه مسبب هو. مسبب. هو. مسبب هو مسبب ما هو بسم مسبب, مسبب لا لا ما هو مسبب هو للايش. الدم مسبب الدم اللي ديه اي سبب عي سبب ها سمينا الدم ديه الاقص نتسمي السبب هو هو الديه مسبب المثال لا يعتكس هالمعني لا يعتكس تسمية المسبب ها ها ها وما كان عليك كذلك تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمان الماضي لكنه ليس عليه الآن بخمسين بخمسين سبحان بخمسينين أربعين أربعين معنى المصطلح استعاره في الادب هذا هذا الموضوع مريعه